الزَّلعَ لَكَ الكِتابابَ بالِالحَحقِ مُ صَدِْ قَِّ مَا بَن يدَيد وَأَ زَلَ التاتَ وَقِج مِْمِ قَابِهُدَلّ النَّاسِ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 كما تنهن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ مَا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء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 كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا الله بذنوبهم والله شديد العقاب كل الذين كفروا ستغلبون وتكشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين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 إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قُلْ الأأونَ ب بِأُكُ بِخَيرِ مِن ذَلِكُ للَِّذينَ التَّقَووذَرَ بِهِم جَنَّّةُ تَجرِْي مِن تَحِْهَا أَنهَا خَالِبينَ فِيهَا وَأَزواجٌُطَهحَورَةٌ وَرِبِْوانُ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 نَبِيٌّ بِغَيْرِ حق وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ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 يدعون إلى كِتَابِ الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَخَفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء منهم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 يَوْمَ تَرَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ قَتْلٍ إِلَّا كَأَنَّهُ قَدْ فَعَلَهُ أَحَدٌ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 والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين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 فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني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 إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدن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 تُمُؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عليكم وَجك بآيةٍِ بكُ ف دَ الله وَ ي إِ الله رَّ وَرك فبُد هذا صاتُ متق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 سبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى يُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَائِرُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ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 وَنَسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبَتَ سِهْرٌ فَنَجَعْنَا لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الحق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 وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت الثورات والإنجيل إلا من بعضه أفلا سعصلون ها أن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 ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيف مسلما ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين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 يَا خَلْقَ تَنْصُبُ رَحْمَتَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الفضل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 وَمِنْهُمْ مَنْ إِذَا تَمَنَّى بِدِينارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ تَبِيرُ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 ال وَل يَظُر إلَيهِم يَمَ القامَ وَلَا يُكَِّمُهُم اللهَّهُ وَل يَ إلَيهِم يَمَ القامَةِ وَلَا يجَكَكِيهِم وَلَهُم عَذاابُ أَل وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْغُونَ أَلْسِنَةً بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ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 مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي ۖ أَمَّا يَقُولُ لِلنَّاسِ لَا إِلَهَ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كنتم ولا يأمركم أن تستغذوا الملائكة والنبيين أو باب ا يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة مَّ ج أَفُ المُسول مُصالدقُِمَا مَفلَ تؤمِن النَّ بهِه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 أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنَّمْ وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى نَبِيٌّ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ وَمَن يَتَّغَيَّرْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا يقبل من يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين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 قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم قل صدَقَ اللهَّ فَبَدَ بِعُوم تَئِبَ رهِي مَحَانِي فَ وَ وَمَا كانََ مِنَ المُشك إن أَْه وَلَ بَيث بعَ النَّاسِلَ الذي بِبَككَتَمُ بََكَ وَهُدَ للِعَنِين فيِيهِ آيَةُ بَيبَينَثُ مَقامام إَ رَهِمَ وَمَن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 قل يا أهل الكتاب لم تتكرون بآيات الله والله جهيد على ما تعملون قل يا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 وَادْعُوا سِيمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أعداء فبين قول وبكم فاصبح بنعمته اخوانا فاصبح بنعمته اخوانا وكن على شَفاحت مَِن النَّارِ فَأَو قَذَكُم مِنه كَذَلكَ يُبَمَ اللَّهُ لَك آ في جلَ عَلَكُ تهتَدُ وَتَكُم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 وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ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 ة أُخدجَجلٍ الناسِ تَثمونَ بالِالمَعرُ فِي وَتَنهَونَ عَِمُ كَرِ وَتُمِونَ بِالل وَلَ آممَنَ أَهلكِتَابِلَ كَانَ خي مِنْهُممُؤِنونَ وَأَكَكَونَهُم فَسِفُ لَ يَوْ يَمرُوكُم إِلَّا أَذَونَ وَإِ قَاتِ بوكُم يوًَا وَلوُوكُم لأَدبَرَثُمَّلَ لا عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا وباء بغضب منهم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 مَثَلُ مَا يُنْفَقُ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَدّ كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرٌّ أَصَابَتْ ساهم فاهلكت وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون يا ايها الذين امنوا لا تتاخذوا بطانه من كم لا يل نَثم خَبلَ وَودُمَاعَُم قَ بَدة البَغ منِن أَفهِ إِم وَماَا سُق في يفدُهُم قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك حبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون يُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظٍ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَلِيمٌ بِذَاتِ مِنْ سَعْهُمْ حَسَنَةٌ تَسُكُّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يُفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شيئا. الله بم يلونَ محي وَإذ وَدَتَ من أَهكَ تُب المؤينَ مَ قاعدًاقت والله سَمع النال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 وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ لَدَيْكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَاءَ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَكُونُوا مِنْ ثَوْرِهِمْ هَذَا ديدكم ربكم بخمسه الالم من الملائكه تمسويد وما جعل الله الا بشرا لهم ولتطمئن قلوبكم به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 مُضَاعَفَتُ وَانْتَقِمِ الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَانْتَقِمِ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَط الله وَسول ل غكُ ت الررح وَسال إ مَقفت مِ الر بكُ وَجَنت النه السَّماف وَب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 أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَفظُونُ بَ إَِّ اللهَّهُ وَلَمن يُصصِرُ عَ مَا فَعَر وَهُم يَعَّ مون أُلائِكَ جَزَأُهُم مغْفِرَنتُم مِن الرَبَ بِهِم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجه العاملين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 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين ناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم لا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تَمْتَنظُرون وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشافرين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 وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشرقوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار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 لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم بِمَا خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة من كبير وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ نل پوسی یو ڈو نل ن مل قُتِلْنَا هَا هُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ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 إنِن الذيذينَ تَوَللَوْ مِنكُم يَْومَ تَقَجَمان إِ مَسْتَزَل لَهُ الشَّي فَانُ بِبعَْعَظِمَا كَسَبُ وَلَ قَدَعَ فَ اللَّهُ عَنهُب ان الله غفور حليم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا اخوان لهم اذا ضربوا في الارض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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم وفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم عند الله والله بصير بما يعملون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 يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمه الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولم اَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ إِنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ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 وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ اِرْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَتَّبَعْنَاكُمْ هُم لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقَرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَهُ أَطَاعُونَ مَا قُتِلُوا والفجر روعا انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا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 سيطلقون ما بخلوا به يوم القيامة والله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد زمع الله قول الذين قالوا إن الله فقي ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتله الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهْدٌ إِلَيْنَا أَلَّا نؤمن. مِنَ الرُّسُلِ حَتَّى يَأْتِيَ نَابِقُ بَنٍ تَأْكُلُهُ النَّامُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ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 لا دوبلوا نفي اموالكم وانفسكم ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم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 ثُمَّ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ أُغُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا بِالسَّمَاءِ يَشْتَؤُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَرْحَمُونَ بِمَا وَيححِبونَ أَ مَد بِمَالَ يَعَنُوا فَلَا تَحَبًا النَّهُم بِمَا فَزَةٍ مِنَ العذبَ وَلَهُم عَذاَابُ لي وَلَِّهِ مُكُ السَّمَا وَكِ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 الذيينَ يَقُرونَ اللهَقمَ وَقُودَ وَعَ جُ بهِهِم وَشَفَكَونَ في خَلكِ السم وَاس ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك كمن تدخل النار فقد اخذيته وما للظالمين من انصار ربنا إن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 مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ ثُمَّ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُوَ ظَالِمٌ فِي سبيلي وَقسَُ وَقتِرُ لَُكَفْكَ بِرَنَّ غَنهُم سَيي آاسِهِم وَلَأُلِخلًَاَّهُ جَن وَل أُولِخلًَا إنَِّهُم جَن النَّاتِ تَدمِ دَحِهَا أَهَا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 قاشعين لله لا يشتغون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا الذين آمنوا اخبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون